الحمد لله، الحمد لله الذي يفتح س ت ح م د ه بكل كتاب، الحمد لله الذي يفتح س ت بحمده كل كتاب، ويذكره و ي ص د ر به كل خطاب. وبذكره سبحانه صدر كل حجاب، وبسمه تسلل أشقياء وإن أ ر خ ي دونه م الحجاب، وضرب بينه م وبين السعداء بسور لوجاب، باطنهم رحمة و ا ه ر ه م بلى العذاب الحمد لله ا ل م ع ي م الوطيب من تبع شرعه ولاه ومن تقرب إلى النجفاز بالتقرب من آوى إلى ي آوى ومن استحى منه فليس عليه تثريب من تركن عليه كفاه ومن التجاء إليه فالفرج قريب من ا ع ت ص م به فهو مولاه ومن يوتجاه مخلص ا لا يخيب من ذكره ع ا ش عن جتبا ه ومن تاب إليه فهو م ر ي ب ومن شك ر ع ط ا ه ل م ا ه ومن تواضع له ن ج ا من التعذيب من أطاعه ت و ل ا ه ومن غفل عنه لا ي ن ف ا ه ولو من ا ل ع ز ق نصيب يرزق بلا أسباب و ي د خ ل الجنة لغير حساب فلا فضح ولا تنطيب يكلف ب ا ل ق ل ي ويجد بالجديل ويعرف عن الذي بالعجز أصيب يقتل العصا وينهل البوا. و َ م ن ت ا ب م ن ْ ا ق ب ل و َ أ ط و ي ب ي غ ف ر ل م ن ا س ت و ص ف َ ه و ي ُ ح م م َ ن ا س ت ح م ه و َ ي ُ ص ْ ح ُ ا ل م ع ن ي ب ي ؤ ن س ا ل ْ ح ي د و َ ي ه د ي ا ل ش ر ي د و َ ي ُ ذ ه ب ُ ا ل ر ح ش ة ع ن ا ل غ ر ي ب ي ع ط ي ا ل د ّ ن ي ا ل ه ي ح ب و م ن ل ا ي ح ب ولا يعتد به إلا ل أحب من أحبه ر ب من غضي بالقليل أ ع ط ا ه الكثي، ومن ت خ ق ف الحلم ا ن قد وجب، رزق الأمان لمن قضائه استكان، ومن لم ي س ت ك ن د ع ج و الطرب، موقنا إلى غير الله ذل وهان. ومن ا ع ت ز ب ه ظهر غلب هو الله هو الله هو الله له الملك وإليه المنقلب قد وق من ب ا ً وضبة الجنة من رحمته وقبة النار من غضب ا ح ت ج ب عن خلق بنو ر وقت عليهم بشدة ظهوره، فاجم التزم الأدب، نخاف الله ونخشى، ونرجو ونطلب رضا، والعفو من أمور تقب، والعفو من أ م ر تقب. بعث نبيه محمد ب ا ل ع ل ا ودينه الحق، فهو النبي المقرب الحبيب، خلقه نعمة، ومبعثه رحمة، وشمس سنة النبي لا تغيب، نظر النبي لحظة، أكلام النبي وعد. و ا ل ل ّ ب م ِ ن ْ ه ل ا ي َ ر ي ب َ م َ ر َّ أ فِي ا ل م ن ا م ف َ ق َ د ر أ و م َ ن ْ ب َ ا ع َ ه ُ فَقَدْ ب َ ا ل ل َ و َ م َ ن ْ ص َ ل َ ع َ ل َ ي ه ِ فَهُوَ مِنَ ا ل ج ن َ ة ِ ق َ ر ي ب ٌ م َ ن ن ا ل َ ش َ ف ا ع َ ت َ ه ج ِ ت ا ن ومن شرب الحوض فان نال شفاعة جلال ومن شرب الحوض فان فلا عتاب ولا ت أ ي ب هو تاج العزاء وقدوة كل صائم وقائم ب ا ت ب ا ع ه تحل الحياة وتطيب نطق بأفصح الكلام وجاء بأعدم الأحكام وما قرأ ولا كتب آية الآيات معجزة المعجزات لمن تلم عقله من ا ل ع ق ب تأمل في حياتي وانظر وتمعن بقلبك و ت د ب ر رهات بعد النسب الأب يموت ولا ي ر ا ه والأم تسلم ل غريبة توعى فلا حنا ولا لعب عمن كفلوا ر ب ا ه و ع م هو أسد الله وعن يصنع وزات ل ه ب تمنى الإسلام لعمه الذي ر ع ا ه وأراد الغزال من عاده فلا أجيما لما تمنى وطلب ز و ج ة حنون تخبره بأعوان تأعيش معها في وئام وسلام، وفجأة تغير الحال والقلب. رسالة لم تحتملها الجبال، و ع ش ي ة ترى من ه الأهوال، ا وتتركه الولي فت إلى ب ي ت في الجنة من طصب ج ا ل فاختطفتهم يظلمون فلا ولي ولا شقيق ولا عصبة هموم أبي لم يمنع ب ل ذ ي بالحياة ولم ينل م ه ا ما تمناه بأبيه وأمي والموت منه قد اقترب وولي في التراب وجهه الأنم وولي في ا ل ت ر ا وجهه الأنم وغطى بالأكفان جبينه ا ل أ ز ه ر بعد شديد مر من وقع لم يورث منهما بل علمتنا ق ل ت ا ل أ ج ي ا ل و ن و ر في ا ل آ ف ا ق ا ض رب أضاء للمؤمنين طريقهم و أ ح د ه م وحذب إليهم ر ب ه م تنوع العطاء والحب السبب إمام الغرب ا ل م ح ج ل ي ن خاتم الأنبياء والرسل و ج ه كبد وجهه كبد و ص و ت كطرب سيد كل قبيلة وفريق يا من هو بالمؤمن ي ن رحيم وشفيق تتزاحم المعاني وينع الأدب سيدي سيدي وحبيبي أ د و ت ي وشفيعي سيدي وحبيبي أ د و ت ي وشفيعي ا ل ش و ط مشتعل قدموتك، فهل تنعم برؤية وجهك عيناي؟ ف هل تنعم برؤية وجهك عيناي؟ وهل ت ه ن ى بلمس قدملك شفتي؟ ا ف ه ل ت ح ن َ ا ء ب ر ؤ ي َ ة و ج ي ك ع ي ن ا ن و ت ح ن َ ا ب ِ ل َ ت ق َ د َ م ي ك َ ش َ ف ت ا ن ف َ ا ل ع ُ م ر و َ ل ه ف ا ل ز َ م ا ن ط َ ن ا غ ت ر ب ف س ك ُ ب ح خ ا ن م َ ن ف ي ا ل س م ا ء ع ر و ش ه و َ م َ ن ف ي ا ل آ ف ا ق آ ي ا ت ه ُ سبحان من في البحر سبيله وفي الجبال خزائنه وفي البحر عجاله وفي جهنم تقوته وفي الجنة رحمته القصد الله فاتبعوا ملة الله ونحن على ما قال ربنا جلتنا وتقدست أ س م ا ؤ ه وجلت آلاءه وشهدت أ ر ض وسمائه ونطق به ر س ل ه ونبئه ي ا من الشهدين. ا ف ل و َ أ ن ج ع ل ن ا ب ه ذ ا د ه ا ل ش ه ا د ة ص ا د ق ي ن و ب ِ ه ذ ا ا ل ص د ق ع ا م ل ي ن و ب ِ ه ذ ا د ا ل ع م ل م خ ل ص ي ن و ب ه ذ ا ا ل إ خ ل ا ص م ح د ي ن و ب ه ذ ا ا ل ت َ و ح ي د م ي ن و ب ِ ه ذ ا ا ل إ ي م ا ن م ُ ق ي ن و ب ِ ه ذ ا ا ل ا ح ت س ا ن م ق ي ن و ب ِ ه ذ ا ا ل ي ق ي ن م ت ق ي ن و ب ه ا ه ذ ا الطعام مهتدٍ وبهذا الهداية محاذٍ ف وبهذا الحفظ مداومٍ وبهذا الدوام معاهدين وبهذا العهد سائلين أن تصلّي وتسمّى وتبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأبرار اللهم صل, على نبينا محمد وعلى آل بيته الأطهار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار. اللهم إ ن ك ت ع و أ تحب ا ل ع ف و ت ع ف عنا اللهم إ ن ت ع و ن تحب ا ل ع ف و ت ع ف عنا اللهم إنا ت ع و تحب ا ل ع ف و ع ف عنا اللهم إ ي ا دادك بل وعبادك بل و إ م ا ئ ك ن ا ص ي ن ا بيدك نا م فينا ح ف ت ع د ل فينا قضاء نسأل الله ربنا بكل ا س و ل أ س م ي ت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أ ح د ا من خ ل ق ك أو ا س ت أ ذ ت به في علم الغيب ع ن د ك أ ن ت ج ع َ ل ا ل ق ر آ ا ن ا ل ع ظ ي م ر ب ي ع ق ل و ب ِ ن ا أ َ و َ ن ت ج ع ل ا ل ق ر آ ا ن ا ل ع ظ ي م ر ب ي ع ق ل و ب ن َ ا ف َ ل ر ص د و و ن ا ج َ ل ا ل أ ح ز ا ن ِ ا ِ ذ ه ا ب ه ُ و م ن ا و َ م و م ن ا إذا نا إلىك وإلى جناتك جنات عظيم. الله نجأ القرآن العظيم القلوب ناضية. و ا ل أ ق ص َ جلاء. وذبوبنا م َ ح ص ا وعنا مخلصا. اللهم ن ج ع ل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر ن س ا وفي القبر ن س ا وفي القيامة شفياء وعلى الصراخ ما وإلى الجنة ر ف ي ق ا ومن ا ل ن ل السر وحجاب وإلى الخيراتكم يا ج م ي ل ا و أ م ا م ا اللهم عل و َ ب ك ر ل ْ ن ا م ِ ن ْ ه ُ م ا أ ُ م ْ ا و َ ت ب ّ ت ف ي ق ل و ب ن ا ف ج ع ل ه خ ج ة و َ م ا ل ا ع َ ل ي ْ ن َ ا أ َ م ح َ ن ا ر ح م َ ا ل ل ه م ن و ر ب ي و ر ِ ا ل ق ر آ ن ا ل ع ظ ي م ب ص ا ر ل ص ا ر ن ا و أ ق ل ق ب ه أ ف ن ه ت ن ا و ا ف ت ح ب ِ ه ق ل و ب ن ا و ا ش ر ح ب ه ص د و ر ن ا و َ أ ل ب ِ ه أهدينا واهدي أولادنا ونور بني بنيتنا ونور ب ي ظلمت قلونا وأفتح ب ي ذ ي ق ما عندنا الله م ا ج ع ل ن ا من يقر أ القرآن فيرضى ولا ت ج ع ل ن ا من يقر أ القرآن فيضل و ي ش ق ى اللهم اجعلنا من يقرؤ القرآن ف ل ر ق ى ولا تجعلنا من ي ق ر أ القرآن فيظلم ويشقى. اللهم فعنا فعنا بما صلّيت فيه من الآيات، فتبني عن السنيات، وهون به عن ل السكرات عند ا ل م م ا ت وهون به ع ل ي السكرات عند ا ل م م ا ت اللهم ن قلنا بالقرآن من النار إلى الجنة. ومن البدع ة إلى السليه ومن ا ل ض ل ا ل ة إلى ا ل ه د ا ي ة ومن ا ل ش ق ا ة إلى السعادة اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك أهدين فآن اللهم اجعلنا من ا ه ل ك وخاصتك ا ه ل ا ل ق ر آ ن اللهم ف ا و ج د لنا ب ا ل ش ر ف والمزيد و ا و ف ق ن ا بكل بلد ت ع ي د و ا س ت ع م ن ن ا بعمل الصالح والشديد وجعلنا عند خاتمكم آل من ا ل ف ا ئ د ي وجعلنا لك كتابك من ا ل ت ا ل ي ن وجعلنا ا لثوابه من ا ل ح ا ي ن وجعلنا ا به في كل شؤم ا لك من الذاكر ي ن الله أَمَّا ا ل َّ ذ ِ ن َ ح َ ف ظ و ا ل ل ق ر ْ آ ن ِ ح ُ م ت ه ل َ ن ح ف ِ ظ ه وعظموا منزلته لما سمعوا وتأذبوا بآدم ا لما حضروا وما سرقو وما ترقو أجمعين ا ا ل ر إلى هنا إلى هنا إن كان قل ذ ا د في المسير إليك فقد حسنا ضني بالتوكل عليك. وإن كان جرمي وذنبي قد أخافني من أ ق و ا ت ك فإن رجائي فيك قد أشعرني بالأمن من نقمتك وإن كان ذنبي قد عرضني عقابك فقد آ ذ ن ي ح س ن ف قتي بثوابك. وإن كانت أما ت ن ي الغسل عن ا ل ا س ت ع د ا د ل ن ق ئ ك فقد ن ب ه ت ن ي المعرفة بكرم آ ل ا ئ ك وإن أوحش ما بيني وبينك ط ر ق العصيان والطغيان فقد آنسني بشر ا ل غ ف ر ا ن و ا ل ض و ا ن اللهم أكرمنا في ليلتنا بالجنة اللهم أكرمنا في ليلتنا بالجنة اللهم من علينا ب ا ل م غ ف ر ة يا من خضع كل شيء لعزتك و ع ن ت الوجوه لعظمتك يا من إذا أتى عبادك حلم يا من إذا استعبدت وَإِنْ أ َ ح ْ ت ن ُ و ا ت َ ف ض ل ت و ق ب ل ت و َ إ ِ ن ع َ ص و ا ت ت ر ت وَإِنْ أ ذ ْ ن َ و ا ع َ ت و ت َ و ر َ و َ إ ِ ن د ع و ك َ أ َ ج َ ب َ ت و َ إ ذ ا ن ا د و ك َ س م ع ت ر َ ب ن َ ا ت ن ا ف ي ا ل د ُّ ن ي ا ح س َ ن َ ة و َ ف ي ا ل آ خ ر َ ة ِ ح س ن َ ة و َ ق ِ ن ا ع ذ ا ب ا ل ن ا ر ا ل ل ه م إِن ك ا ن ر ز ق ن ا ب ع ي د ً ا ف َ ق ر ب ه وَإِن ك ا ن ق ر ي ب ً ا ف َ أ َ ن ز ل و َ م ا ر ك ل َ ن ا ف ي ه ا ل ل َّ ه م ق ن َ ا ع ذ ا ب ك ي و م ت ب ع ث ع ب ا د ك و ح ر ث ن ا ب ع ي ن ك َ ا ل ّ ت ي ل ا ت ن ا م و َ ت ُ ف ن َ ا بِرُكْنِكَ الَّذِي ل ا ي ُ ض َ ا م َ ا ا ل ْ ق َ ل ْ ع َ ا النِّعْمَةِ شُكُورًا فَلَمْ ي َ ح ْ ل ل ْ ن َ ا إ ِ م َ ا ا ل ْ ق َ ل ع َ ا ن ِ ا ل ب َ ل َ ا ء ِ صَبُورًا فَلَمْ ن َ ذ ُ ل ْ ن َ ا لا ت ر م ن ا ا ل و إ م ب ق ل ت شكرنا ولا تخذلنا بقلة صبرنا ومحنا إذا ا ن ق ط ع من الدنيا أثنا ومحنا عند ت غ ي ر شوتنا ر وحالنا وتفلقت أ ح ض ا ؤ ن ا وتقطعت أوصالنا اللهم ك مات ب ت ع ل ا آدم فتب علينا، وتم ا نجيت عيسى من أعدائه فنجنا، وتم ا رفعت إدريس م ك ا ن ا على ا ن ترفع درجاتنا، اللهم اكشف عنا ا ل ظ ر م والجنوى، واغفر ذنوبنا، ما أعلنا م وما أسرنا، وما أنت أعلم بنا منا. يا أ ا يا من كلما نودي أجاب، ومن بجلاله ي ن ش ئ السحابة. يا من ك ل م في ا ل د ج ا موسى بلكم كلا كل من ثم ألم ا ل خ ط ا ب ا يا من رد ي و س فبقد ب ع د و كان أبوه ينتحب في ح ا ب ا يا من خص أحمد وصفاء ا ط يا من خص أحمد و ص ح ا ب ه أعطاه ر س ا ل ك والكتاب لك الفضل المبين على عطاء ا ن م ن ت ب ه وضاع ا ل ث و ا ب ة إلى أهلك خضع مرتع من وقع و ذ ن ل ك من سجد وبك احتل د من طلب إلى ه ل كيف يحيط بك عقل أنت خلقته. أ م ك ي ف َ ي ح ش ي ا ل س ن ا ء ع َ ل ي ك ل س ا ن أ ن ت أ م ط ق ت َ إ ل َ ي ه ك ي ف ي ح ي ط ب ك ع ق ل أ ن ت خ ل ق ت ه أ م ك ي ف ي ح ش ي ا ل س َ ن ا ء ع َ ل ي ك ل س ا ن أ ن ت َ أ م ط ق ت َ إ ل َ ي و س َ م ي كيف يناجيك في ا ل ص ل و ا ت من يعصيك في الخلاوات لو لا ح م ك كيف يناجيك في ا ل ص ل و ا ت من يعصيك في الخلاوات لو لا ح م ك كيف يدعوك عند الحاجات من ينساك عند الشهوات لولا صدق كيف ن د ع و ك عند الحاجات من ينساك عند الشهوات لولا صدق كيف تنام عند العيون وفي كل ليلة ت ق و ر هل من سائب هل من م س ت و ف ف هل من سائل و َ ر ل ز ْ ق ن ا أ َ م ن َ ا ل إ ق ب ا ل ع ل ي ك يا من بيده إصلاح القلوب أصلح قلوبنا ع غ ف ر ذ ن و ب ن ا أتينا كطالبين فلا ت ر د ن ا خرابي أتينا كطالبين فلا ت ر د ن ا خرابي إلى هنا ب ا ب ك ن خ ن ا ولمعروفك ت ع ر ض ن ا ولكرمك تعلقنا وبكرمك تعلقنا وبتقسير نعترفنا أنت أعظم مسئول وأعظم مأمول إ ل هنا كتبانا عذرا أن نكون لك عبيدا و ت ف ا ن ا فخرا وشرطا أن تكون لنا رب ا إ ل هنا. ك ف ا ن ا عذرا أن نكون لك عبدا ي و ك ف ا ن ا فخرا وشرفا أن تكون لنا رب ا يا ع ز ك كل ذليل يا غ ي ا ك كل ملهوف إن لم تكن لنا فإلى من نلجئ إن صرفتنا وإلى من نذهب إنهم قرتنا وبمن نتوسل إن حجبتنا و ب ن ك وسأل إن حجبتنا ومن ي ق ب ل علينا إن أعرض عنا ا ل ا ل ه م ر ز ق ن ا حالاً وتطاعة وعزها اللهم ر ز ق ن ا حلاوة الطاعة و ع ز ه ا و ن ق ل ن ا من المعصية وذلها اللهم إن أطعناك في أحب الأشياء إليك وهو ا ل ت و ق ي ر ولم نعصك في أ ب غ ض الأشياء إليك وهو ا ل خ ف ف ف َ ق ُ ف ِ ن ا م ا ب َ ي ن ا ل م َ ا ي ا ل ْ ح م ر ا ل ْ ع م ي ن ي ا م ن ف ِ ت ك ل م ك ر و ُ ي ا ك ا ش ت ف ض ُ ر أ ي و ب ي ا مَنْ ن ج ا م ط ن ا ل غ َ ر ق َ و َ إ ب ر ا ه ي م َ م ن ا ل ح ر ق َ و َ ي و ن ل س َ م ِ ن ا ل ظ ُ ل م ا ت و َ ي ر و س ُ ف َ م ن َ ا ل ب ئ ر ِ ا ل ظ ُ ل م ا ت نسألك أن تنور بكتابك أبصارنا وأن تطفى به أنفنتنا وأن ت ف ر ج به قلوبنا وأن تشرح به صدورنا وأن ت غ ت ن به ذ ن و ب ن ا يا م ُ ح م َّ د َ ا ل ْ ا ه ِ ن َ أ َ ح ر ق ب ا ل ن ا ر و ج َ ع َ ن ْ ت َ ل ك ت ا ج د ا أتحرق بالنار و ج ه م ك ا ن ل ك ت ا ج ِ د َ ولسانا كان لكذاكر ا وقلبا كان بكعارفة ا ل ى ت ي أحرق بالنار وجن كان ل ك س ا ج د ا ولسانا كان لكذاكر ا وقلبا كان, كان بكعارفة الله ثم س ت ر الذناب وغفر ا ل ت ي ئ ا ت وأبد ل ه ا حسنات وأد ج ع ن ا من م ك ر ك اللهم ز ي ن ا بذكرك، واستعملنا بأمرك، و و ف ن ا لشكرك، وبفِلنا ولجميع المسلمين، اللهم ه ع ل ي ن ا ط و ل مقامنا بين أطباق السوا، وجعل القبر بعد ف ر ا ق الدنيا خير منازل. وافتح لنا ب ر ح م ت ك يا ر ح م ل ر ح ي م و ل ا ت ب ض ح ن ا يوم القيامة بموبقات آثامنا وثبت على الصراط قدامنا اللهم وفقنا للطاعة اللهم وفقنا للطاعة وتوحنا على السنة والجماعة وتوفنا على السنة والجماعة ونجنا من أهوال الساعة وأدخلنا الجنة في جملة أهل الشفاء ع وغفر لنا و ا ل إ خ و ا ن ا الذين سبقونا ب ا ل د م ا ن ولا تجعل في قلوبنا غ ل ا ل ل ذ ي ن آمنوا وغفلنا ر ب ن ا إلى هنة إ ل هنا قبل تألوفا من ا ل س ح ر ا حين ذ ك و كملا إ ل هنا قبل أ ل و ف ا من ا ل ح ر ا ت حين ذكوا كملا وتجد لك ت ج د ة قبل تألوفا من ا ل س ح ر ا حين ذ ك و كملا ف ت ج د لك ت ج د ة وَإِنَّا لَمْ ن َ ز َ ل ا ل ط ّ ر ي ن د ب ِ ر ب و ب ي ت ِ ك م ت َ ر ف ي ن َ ب و ح د ا ن ي ت ِ ك و َ م ا س َ ج َ د ن َ ا ف َ ط ُ إلَّا ب َ ي ن ي د ي ك و َ ل َ ر َ ف ْ ن ا ح َ و ا ئ ج َ ن َ ا إ ل ا ل َ ك ف أ َ ن ت َ م َ ل ا ذ ن ا إ ل ض َ ا ق َ و د ن َ ا ل ح ي ل وَأَنْتَ م َ ل ج َ أ ن ا إ ذ ا ف ط َ ا ل أ م ل ف َ ر ز ُ و ن َ ل ه ُ م ط ق َ ب ل ا ل م و ت ِ ت و ب َ ة و َ ن ت َ ا ل م و ت ش َ ا د َ و ن َْ ا ل م و ت ش ه ا د ة و ب َ ع د ا ل م و ت ِ ج ن ة و َ ر ا ئ ة و َ ن َ ع ي م و َ ض و ا ن و َ م ُ ل ك ا ك َ ب ي ر ا إ ل َ ه و َ ق ف ا ل ا ئ ل و ن ب ب ا ب ِ ك ولا هذا الفطران و ب ج ا ب ك ونادم ا ل م ف ذ ط و ن على ت ف ر ي ط ف ي ط ا ع ت ك وخرج العنصون خ ي ا ئ من واقبتك وأطرق المذنبون من خلال أيبتك وأطرق المذنبون من أيبتك. يا م ُ ت ج ل ا ل ك ر ب ا ت يا غ ا ق ِ و َ ا ل ْ ن ا ت يا م ج ي م ا ل د ع و ا ت يا ك ا ش ف ا ل ك ُ ب ا ت يا ف ا ن ق ف ا ل أ س ب ا ح و م ب د ّ د ا ل ظ غ ل م ا ت أصلق لنا دينا الذي هو عصمة أمننا ودنيا التي في ع ا ش ن ا وآخرة التي إلى آمادنا وجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر وأجل من خد الدنيا وعذاب الآخرة. إلهنا ما أ ح ل م ك على من أصات وما أ ق ر ب ك من د ع ا ك وما أسمعك ممن من ن د ا ك من ذلّي سألك ف ر م ت ت ومن ذ ا ل ذ ي لجأ إلى بابك فتركت ومن ذ ا ل ذ ي تقرب إليك ف أ ب ع ه أو هرب إليك ف ت ر ط ت ه من ذا الذي تاب إليك كما قبلت إن كنت لا تقبل إلا من المجتهدين فمن المقصرين وإن كنت لا تقبل إلا من الطائعين فمن ا ل ع ص ي ن يا م ُ ؤ م ِ كل قريب يا صاحب كل و ح ي د يا قريبا غير بعيد يا شاهدا غير ضاب ئ يا غ ن ل ب ا غير م ب ل أكرمت تعذبنا و ت و ح ي د ك في قلوبنا أحرقنا بالنار وحبيبك نبينا أتعذبنا ورمضان بين أيدينا نسألك بأسمائك الحسنى صفاتك ا ل ع ل ا أن تجعلنا من عبادك المتقين وأن تغطينا من حوض ا ل ن ب ي الأمين اللهم u m m جنب النزال ورزقنا ا صالحا عمل وغفلنا وألمنا ه يا ا ل ه م شكرنا ووفقنا إلى شكر ع ن ك اللهم رزقنا ا ل أبوا ل ا س ت ع د ا د ل ل ق ا ئ ك اللهم إنك خلقت الجن وجعلتها لأوليائك وأيست القفعة ومنها وخلقتم م ل ا ئ ك َ تغير محتاجين إليها وأنت مستغني عنها فإن فرقتها لنا بترمك فلمن تكونها أو أم ا ر ق ي ن ص َ ل َ أ د خ ق ن ا ا ل ج ن َ ة ب ت س ل ا م و َ أ ع ت ق ْ ن ا م ن ل ف ح ا ت ا ل ن ا ن و ل ا ت ق ُ ب ن ا ع َ ن ب ا ب ك َ و َ ل ا ت ح ر م ن ا م ن ا ل ن ظ ر ِ إ ل ى و َ ه ك ا ل ك ر ي م ي ا خ ي ر م ن د ع ا و د ا ي ا أ ف ض ل م ن ْ ج ا ه ر ا ج ي ا ق ا ض ي ا ل ح ا ج يا مجيب الدعوات ه ب لنا ه ب لنا ما سألنا وحق ا ل رجاء أنا فيما تمنينا يا من يملك حوائج السائلين يا من يعلم ض م ا ئ أذقنا برذعك وحلوتم ف ر ت ك و ل ذ ة مناجاتك اللهم وفقنا لصالح الأعمال اللهم وفقنا لصالح الأعمال ونجنا من ج م ي ع الأهواء وأننا من الفزع و ا ل ض ي ا و ا ل ذ ز ا و ر غ ق ن ا يا ك ب ي ر ي ا متعال اللهم أجب إلينا لقاءك وسهل علينا قضاءك نسألك بعلم ك الويب و خ د ر ت ك على الخلق أن تحيينا ما دامت الآيات خير ا ل ن ا اللهم أ ق ت ما دامت الحياة خير لنا وترسنا ما دامت ا ل م ا ت خير لنا اللهم ر ز ق ن ا قشة في ا ل د ي والشهادة ورزقنا كلمة ا ل ح ق في الغضب و ا ل ر ض ا ورزقنا القصد في الفقر و ا ل غ ن ى ن ف أ ل ك الله ا م ب ر د العيش بعد الموت. و ل ذ ة النظرة إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ض ر ا ء م د ن و ت ولا فتنة مبلل. اللهم ذ ن ن ا بدين ة الإيمان وجعل ا ن ا ه د ع ا ة مهدي ن إلى إلى غدا على السموات المنايا س م ح ل و ن غدا على ا س م و ا ت المنايا س م ح ل و ن وإلى البلاء في د ا ر البلاء عن قريب من ت س ل و ن وبأعمال ا ل ن ت ي ع من ا لا سمحرو ض ن وعلى ديان يوم الدين سنعرضون، وعلي ديان يوم الدين سنعرضون. أمرنا بالطاعة فما أطعنا، و ن ه ي ت ن ا عن المعصية فمن كفينا، وخلصنا فمن خفنا، وشُنقتنا فمن شقنا. ي ذ ا ل ش ي ْ ا ل م ؤ ذ ن ب ق ت ر ا ب ا ل أ َ ج ل م ن ت ظ ا ر ذ ا ل ش ي ب ة ا ل م ؤ ذ ن ة ب ِ ق ت ر ا ب ا ل أ ج ل م ن ت ظ ا ر ك يا الشيبة المؤذنة باقتراب الأجل من إغبارك يا أيها المطير هواء المطير حظ من أخرى المطير على ذنوبه وخطايا م ع ت ذ ا ر ك معتبارك اللهم رحمنا إذا ع ر ق الجبين واشتد الكذب و ا ل أ م ي اللهم رحمنا يوم تصبح الموازين اللهم ا جعلنا يوم ي ث ا ل مرء من أخيه وأمي وأبي ه اللهم ا جعل في ق ل و ب ن ا نورا نهتدي به إليك أرضقنا حل ا و ة ا ل ت ذ ل ل بين يديك يا من خلقت الإنسان في أحسن ت ق و ي م يا من يعطي العظام وهي رميم نسألك أن تهدينا إلى صراطك المستقيم. سراط الذين أنعمت ع ل ي من ا ل ن ب ي ي ن والصديقين و ا ل ش ه د ا ء والصالحين نسألك بالألف ألفة في قلوبنا وبالباء بغتة في أوضاعنا وبالتاء توبة صادقة إلى ربنا وبالتاء توابا لأعمالنا. وبالجيم جمالا ل و ج و ه ن ا وبالحاء حكمة في أقوالنا وأفعالنا، وبالقاء خير ذنياتنا، وبالدال دليل معرفتنا بربنا، وبالذال ذكاء ل ع ق و ل ن ا و ب ا ل ر ا ء رحمة ل ا ن ش ق ى بعدا أبدا، وبالذئ ذكاء ل ن ف و س ن ا وبالتن سعادة لقلوبنا، وبالشين شفاء لأرواحنا، وبالصاد صدق في أقوالنا، وبالضاد ضياء لعيوننا، وبالطاء طاعة لله و ل رسولنا، وبالضاح ضحنا على طاعة ربنا، وبالعين عونا على طاعة. ربنا ربنا وبالغيل غنا في قلوبنا وبالفاء فلا حلم لنا وبالقاف قناعة بأرزاقنا وبالكاف كرامة عند ا ل ق ا ء ربنا وباللام مخفا في ق ض ا ئ ن ا و ب ا ل م ي ن موعبة في أقوالنا، وبالنون م ت ف ي ق ب و ر ن ا وبالنون و ر في قلوبنا، وبالهاء بداية في أحوالنا، وبالواء ودم في قلوب أحبابنا. وبلياء ا قينا صادقا يقربنا إلى ربنا يا شهر الصيام بالرحيل ت ر ف ق يا شهر الصيام ا ل ر ح ي ل تربت دموع المحبين ت د ف ق قلوبهم من ألم الفراق كشف ع س توبة فيك ت ص ل ما تمزق ع س ى توبة فيك ت ص ل ما تمزق ع س ى من ط ض ع عرش بالمقبودين الآذين يلحق ع س ا ي ر الأوزار من الذنوب ي ط ل ق عساء مستوجب النار من جهنم يُنقع عسانا سيطعت ربنا أن وقف والله م ا إن ا نسألك أنت فك ر أ س ر ن ا من قيد الذنوب اللهم فك أسرنا من طيب ا ل ج ن و ب اللهم رحم فرنا و ت ض ر ع ن ا ليك يا كاش ت ض ـ أيوب لا ت ف ر د ن ا عن ب ا ت ك ولا تحرنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم ب ر ح م ت ك يا ر ح م ا وقير اللهم اجعلنا ل من كل فر من كل ضيق فرجا اللهم اجعلنا ل من كل هم م خ ر ج ا ومن كل ضيق فرجا اللهم زينا ب من يمان وجعلنا ا هداة ا م ه د ي ن ووفقنا للتبته والإنبه ا و َ أ س ْ ت َ ل ِ د ُ عَلَى أ َ ب ْ و َ ا ب ا ل ْ إ ِ ج َ ا ب َ ة ي َ أ م َ ن إِذَا سَأَلَهُ ا ل ْ م ُ ط َ ر ُّ أ َ ج َ ا ب َ ي َ م َ ن إِذَا سَأَلَهُ ا ل ْ م ُ ط َ ر ُّ أ َ ج َ ا ب َ أ ت ْ ع ِ د ْ ن َ ا ب ِ ت َ ق ْ و َ ا ك و َ أ ح ْ د ِ ن َ ا ب ِ ه ُ ذ َ ا ك وَلَا تَكِلْنَا إِلَى أ َ ح د س ِ و َ ا و َ م َ ت ع ْ ن َ ب ِ ر َُ ا و َ م َ ت ع ْ ن َ ب ِ ر َُ ي ا ك و ح ش م ن ا م ع ن ب ي ك و َ م ص ط ف ا ه و َ أ س ف ا ق ع ل ى ن ف س ل ا ت ع ق ل أ م ر ه ا و َ أ س ف ا ق ع ل ى ن ف س ت ض ي ِ ع ا ل م ع ا ص ي و ا ل ذ ن و ب ِ م ر َ أ و َ أ س ف ا ق ل م ف ْ ر ي غ خ َْ ب ك ل ي و م و َ ل ا ي ر ب وأسفه ا لمتخبط ل في ظ ل ا م الظلم والصباخ قد أصبح إ ل أكرم من أمله الآملون إن طردنا فإلى من أذهب وإن أ ب ع ت ن ي فإلى من أنقب ع ل م تدم بي طلقتني ورأيت ذ ل لي و ر ج ق ت ن ي يا من عم العباد فضه ونعمائه يا من عم العباد فضه و ن ع م ه يا من وسع البرية جوده وعفظه نسألك الجود و ا ل إ ح س ا ن والعفو والغفران والصفح والأمان و ا ل ع ط ا من النيران إلهي من للعاص ي إذا د ع ي تحضر من للعاص ي إذا دعى ي و م ا ل خ ي ا م ة تحضر ومشى كتابه فنظر ولم يسمع لأدري وقد اتضح وأسفاه على راحل لم يتذود السفر وأسفه ا على خاطر ا إ ذ ا ر ح المتفون ا ف ت ف ر وأسفه على محروم من جنة الفردوس الذي سفر وأسفه على م ح ر م من جنة الفردوس الذي س ق ر و َ أ َ س َ ف ا ه ل ِ ف ا ج ر ف ض ع ق ح ف ج و ر ه ف ا ش ت د ب ر و َ أ َ س ف ا ه ع ل ى م ت ك َ ب ّ ر ب ا ل ز ذ ُ ل ّ ب َ ي ن َ ا ل ك ُ ل ِّ خ َ ض ف ع و َ أ س َ ف ا ه ع ل ى م ح ْ م و ل ا ل إ ل ا ج َ أ َ ن م ع ع ى ا ل خ ل ق َ و َ أ َ س ف َ ا ب ُ ع َ ل ى م َ ح ْ م و ل ٍ إ ل َ ى ج َ ن َ م َ ب ي ن َ ل خ ل َ ا ق فَلَا م َ ل ج َ أ لَهُ و َ ل ا و َ د ر آ ه ا ت و َ أ َ س ف َ ا ق مِنْ َ ي ْ م ت ك َ و ّ ر ف ِ ي ه ا ل ش َّ م س و َ ا ل ق َ م َ ر ي ا القلوب تقشعي يا ل قلوب ت ق ش ي يا ش م و س ت ت ق و ى والإيمان قلعي يا صحائف أعمال الصالحين ا ل ص ا ئ م ي ن ا ل ت ف ع ي يا قلوب ا ل ص ا ئ م ي ن القائمين قشعي يا قدام القائمين التعدي ربك و ن ك ي يا ع ل و ن المتحجدين لا تهجعي يا ذنوب التائبين لا توجعي يا جهوب التائبين لا توجعي يا أ ر ض الله و ب ل ا ي م ا ك ي يا سماء ا ل ن ف و ت أقلي يا بروق الأشواق المشتاقين المعي يا خواطر العارفين أستعي يا همما ل م ح ب ي ن بغير الله لا تقنعي يا همما المؤمنين أسرعي ويل ل من طرّض عن الباب وما دعي ويل من ط ر ّ عن الباب وما دعي و خ ر و من أجاب ودعي اللهم ارحم ن ا إذا أغلقت علينا القبور اللهم ارحم ن ا إذا أغلقت علينا القبور و ا ل ل َّ ه ُ م َ ا غ ْ ف ِ ر ع ن د ا ل ن ف خ ك ة ف ي ا ل ص و ر اللهم أننا يوم ا ل ب ع ث و ا ل ن ش و ر اللهم إن ا نسألك النعيم المقيم الذي لا يقول ولا يدل، نسألك النعيم يوم العيلة و ا ل أ ن يوم الخروف، اللهم توفتنا وأنت راضٍ عنا، ت و ف ن ا في أحب الطاعات إليه. ت و ق ّ ن ا في أ ح ب الساعات إليك، ت و ق ّ ن ا في أ ح ب الأوقات إليك، ت و ق ّ ن ا في أ ح ب البلاد إليك، وحشرنا مع أ ح ب الخلق إليك، اللهم إنا نسألك خوف العالمين وعلم الخائفين. وتذكر ا ل م و ق ن ي ن ويقين المتوكلين وإنابة المخبتي و إ خ ب ا ة المنيب ي وصدر الشاكرين. وشكر الصابرين وإخلاص الموحدين وتوحيد المخلصين وإيمان المؤمنين وإحسان المؤمنين يا م ؤ ن س ا ل ق ل و ب يا م ف ل ج ا ل ك ر و ب يا ض َ ف َ ع ا ل ذ ن و ب يا ع َ ل ا م ا ل و ل و ب اللهم في آبه ا ليلة ل المباركة اغفر ذنوبنا وفر جنوبنا واقلع ثوتنا و ق ل ص من ا ل ش ك قلوبنا ودين بالصدق أسمتنا ودين ب ا ل ت ق و ى قلوبنا واقب ح و ا ئ ج ن ا واعتق من النيران رقابنا وعمر بذكر ك أوطننا وثبت محبتك في قلوبنا بكرم ك وجودك أكرم الأكرمين إلهنا إلهنا إلهنا يا من ق ب ر ت توبة الكافرين فقلك و ق و ل ك الحق قل للذين كفروا إ ي ا ه تقولوا فضلهم ما قد سلف فرضيت منكم الإقلاع عن الكفر بعد كفرهم ونحن بين يديك ن ط ل لك بالتوحيد وندع لك بالغربوية والألوهية ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله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 كيف نفتقر في غ ن ا ك كيف نفتقر في غ ن ا ك وكيف ن ظ ل في أ ذ ا ك وكيف ن ذ ل في عدك؟ وكيف نضام في سلطانك؟ لا من يسمع كلامنا و ي ر ى م ك ا م ن ا ويعلم سرنا وعانيتنا. ولا يخف عليه شيء من أخواننا. أنا العبد البائس الفقير المستغيث المستجير. أسألك مسألة المسكين. أ ب ت ك ر إليك بتهان ا ل م د ن ب بالذليل. أدعوك دعاء ا ل خ ا ئ ب ا ل ض ر ي ر دعاء من خضعت لك رقبته. و ت ب ت ل ك عبرته دعاء من خ ض أ ت ل ت ر ق ب ت ه و ت ب ت ل ك عبرته و ذ ل ل ت جسمه وغمنك ر أنفه اللهم إني أدعوك دعاء ا ل ق ا ئ ف ا ل ض ر ي ر دعاء من خ ض أ ت ل ت ر ق ب ت ه و س ج د ل ك جبينه. وتابت لك دم أتوه ودلك جسمه وقشع لك قلبه ورضملك أ م ف ه فالقلوب لك مفضية والسرور لك علانية والأكف لك ضارعة والعيود لك أدمية والقلوب لك فاشعة اللهم إنك رغبتنا بالعفو عن من ظلمنا و ق د ظ ل م ن ا أنفسنا وأنت أحق بالكرم منا فافعنا وغفلنا ا ر برحمتك يا أرحم الراحمين يا من تسبح له الرمان وتسجد له الظلال و ت ذ ّ من هيبة الجبال يا من خلق الإنسان من الطين الذي بصل ص ا ل وزينت صورته في أحسن تقويم و أ ت م اعتدان. وأصمت قلبه برور هداية عن ورطات الضلال ن س أ ل ك لنا صلاح الأحوال اللهم أصلح لنا الأحوال يا من خلق كل شيء فقده وعلم مورد كل مخلوق ومصدره وأثبت في أم الكتاب بما ق ض ا ق وسته فلا مقدّم لما أخر ولا مؤخر لما قدم ه يا من له العذ والكبير يا فالعقول عن إ د ر ا ت ه قاصر والألسن عن إحصاء ثنائه مقصر يا من أ ر س ل و ح ا بعد فترة وأطال عمر والتجاب دعاو في هناك من كذب و أ ه ل َ آدم ب ا ل ذ و ِ و ا ت ق د إبراهيم قليلا و أ ْ ل ت عدو يا من أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فدتباه وصفاه وطحّر نتألك في هذه الساعة كما كشفت كروبهم أن تكشف عن المكروبين كروبهم وأن توفر ل ل س ا ئ ب ي ن ذنوبهم يا مقلب القلوب ت ب ت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ت ب ّ قلوبنا على دينك يا مصطف القلوب صرف قلوبنا على محبتك اللهم أيقظ قلوبنا من ا ل غ ف ل ا ت وطهر جوارحنا من المعاصي والذنّيات اللهم طهر جوارحنا من المعاصي والذنّيات وخلص ر ا ئ ن ا من الشرور و ا ل ب ل ي ا ت وقتمنا بالباقيات الصالحات وجعلنا من المتقين الذاكرين الذين إذا أتاوا ا س ت غ ف ر و ا وإذا أحزنوا استبشرو ا إنا يا س ا م ع الدعاء يا رافع السماء يا دائم البقاء يا واسع العطاء لدرسقة ا ل ع د ي م يا ع ل ا م الغيب و يا غاصب الذنوب يا كشف ا الكروب عن المرح الطبيب يا ف ا ئ ق الصفات يا محرج النبات. يا جامع الشتات يا منش ئ أ ض ر ف ا ك من الأعظم الرمين يا منش ئ أ ض ر ف ا ك من الأعظم الرمين يا فارق الصباح يا ميسر النجاح يا مرسل النجاح بكرة مع التضاح. يا منشئ الغيوم يا هادي ي ا ل د وشاد يا ملهم السند ا يا راضي العباد يا م ح ل البلاد يا سارج الغموض يا مصلق الأثير يا جابر الكثير يا مغني ا ل ت غ ي ر يا غ ا د ي الصغير يا مالك النواصي ل ل مطيع و ل ل عواصي فما عنه من مناص لعبد ولا خلاص. لما ظ ولا مقيم يا ملجأ الضعيف يا مبدع اللهيف تدارك من ل ط ي ف رحيم ب ل ا رؤوف خبير بنا كريم يا صاحب الجلال يا ذ ا العزة والجمال يا فالمجد والفعال يا شديد المحال تعالي ت من ح ل ي م أجزنا من الجحيم ومن هول العظيم ومن عيش الدميم ومن حض المقيم ومن م ا ئ ل ا ل ح م ي م يا ح ن ا ا يا منان يا دائما ل إ ح س ا ن يا م ن ذ ل القرآن فرح قلوبنا في هذه الليلة ب ا ل ر ض ا و ا ل ض و ا ن والعطف من النيران ي و م الجمع العظيم. إلهي إن كنت بالغدر موصوفا فأنت بالجود موصوف وإن كنت ذا خطايا فأنت ذو عطايا وإن كنت ذا جفاء فأنت ذو وفاء وإن كنت ذا إساء فأنت ذو م ن م وإحسان و إ ن ك ن ت ذ ا غ َ ف ْ ل ة ف َ أ ن ت َ د و ع َ ا و َ ر ح م َ ة ف ا ل ل ه ُ م أ َ ن ز ل ع َ ل ي ن ا ف ي ل َ ي ل ت ن ا ر ح م َ ة ت غ ف ِ ر ب ه ا ذ ُ ل و ب َ ن ا و ل ا ن ش ق ى ب ع د َ أ َ ب د ا أ ل ه ا ا ن ت ا أ ح ق م ن ع ب د و َ أ ع ظ َ م ُ م ن م ل ك و َ ق ي ر م ن ْ أ ع ط ى و أ ك ر م م ن س ئ ل ك ل ش ي ء ه َ ا د ك إ ل َ ج ا كل شيء هابك إلا وجهت لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا ب إ ل م ك تطاع ف ت ش ف ر وتعصى ف ت و ف ر أقرب شهيد أقرب شهيد أقرب شهيد وأقرب ق د ي ب نسألك أن تجعل أوقاتنا بذكرك معمورة. وأعمالنا عند مقبوله إ ل َّ نَالَ ت ُ ع َ ذ ِّ ب نَفْسًا قَدْ عَذَبَ الخوفُ مِنْكَ وَلَا ت َ ح ْ ر ِ ق لِسَانًا كَانَ ي َ ر و ِ ي ع َ ن ْ ك وَلَا ت َ ح ْ ر ِ ق لِسَانًا كَانَ ي َ ر و ِ ي ع َ ن ْ وَلَا تُعَذِّبْ عَيْنًا ب َ ت َ ت ْ م َ ن ْ خ َ ش ي َ ت ِ ك َ ا أ َ ر ْ س َ ل م َ ا ِ إ ل َّ ن َ ا إ ل َّ ن َ ا لا تعدبنا ونحن نضعوث ولا تخليدنا ونحن ن ر ج و د ب ع م ي ب ع ف ن ا قوة من تورح عبرة تتربق على ما فاتني إلهنا إن كان ثوابك للمطيعين ورحمةك للمذنبين فإن وإن كنت لست من المطيعين لأرجو ثوابك. فأنا من المذمرين فأرجو رحمتك إلهي يا من أمات وأحيا وأقص وأدنى وأسعد وأشقى و أ ف ث ر وأغنى وأضل و ه د ى إلهي إلى من نقصد وأنت المقصود وإلى من نتوجه وأنت الموجود وإلى من نسأل وأنت صاحب الكرم و ا ل ج و د اللهم ا ر ز ق ن ا توفيق الطاعة والبعد عن المعصية وصدقا منه وواسع رحمة ا ت ر م ن ا ب ا ل ه د ى والاستقامة و غ ف ر ذنوبنا و إ ط ر ا ف ن ا في أمرنا وتبت أقدامنا و ا ن ص ر ن ا على القوم الكافرين. إ ل ه ي إ ل ه ي إن كان قد ص ب رفي جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب ر ج ا ئ ك أملي إلهي سمع العابدون بذكرك فخضعوا وسمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا إلهي أجل ا ل ع ط ا ي ا في قلب ي رجاءك وأحدب الكلام على لسان ت م ا ر ك و أ ح ب الساعات إ ل ي ا ل س ا ع ا يكون فيها لقاءك ف ل ل ه م بارك لنا في ل ق ا ئ ك الكريم وجعل ألسنتنا مطيعة لأمرك وقلوبنا م م ئ ن ة بذكرك. وأقولنا م س ت ر ش د ة بعلمك وأبداننا هينة اللينة لطاعتك إلى من للسائدين في هذه الليلة إذا ردوا ومن للعاصين إذا طردو عن الباب وصدوا ومن ل ل م ت ن ب ي إلى إذا ا ن ط ف و ا ومن غ ي ر ك ي ق ب ل التائبين إذا رجعوا يا حبيب القلوب ملي ن ثوات رحم اليوم مذنبا قد أتاك يا حبيب القلوب ملي ن ثوات رحم اليوم مذنبا قد أتاك أنت ت ؤ ل ي وبغيتي وسروري وقد أبى القلب أيحبة وات اللهم استعمل في طاقتك أبدانا وخلص من الفتن سونا وأشد الاعتمار فكرنا وأسفاء على قلوب لم ت ت ف ك ر في يوم الموت والغقيل و أ س ف ا على قلوب لم ت ت ف ك ر في يوم الموت والغقيل وأسفاء على ضياء جنة عدن وبن لبلي و َ أ س ف ا ه ع ل ى ض ي ي َ ا ء ل ج َ ن ّ ة ِ ع د ي ن و َ ب ل ِ ب ل ي ل و َ أ َ س ف ا ه ُ ع ل ى ق َْ و ة س ل ك ت ب ا ل ق ل ب إ ل ى ا ل ن ا ر و َ ب ِ س َ ة س ّ ي ل و َ أ س ف َ ا ه ع َ ل ى ق َْ و ة س ل َ ك ت ب ا ل ق ل ْ ب إ ل ى ا ل ن ا ر و َ ب ِ س ا ل س َّ ب ي ل إلهي وسيدي قد آن الرحيل إليك وأدف ا ل ق د و م عليك يا رب يا قد آن الرحيل إليك وأدف ا ل ق د و م عليك و ك َ ت ر َ ا ل ذ ن ُ و ب ي وَلَا ع ُ ذ ْ ر ل ي ب َ ي ن ي د ي ن ك ِ و ك َ ت ر َ ذ ن ُ و ب وَلَا ع ُ ذ ر ل ي ب َ ي ن ي د ي ك و َ إ ر َ ا َ ك ا ل غ ف ُ و ر و َ أ َ ن ا ا ل ع ا ص ي و َ أ َ ن ت َ ا ل ر ح ي م و َ أ َ ن ا ا ل ج ا ن ي ف َ ل ْ أ َ م ْ خ ض ُ و ا ع َ ن ا و َ ل ُ ل ن ا ب َ ي ن ي د ي ن ك و ا ج ع ل ا ل أ ب د ا ن ن ا س ي ط ا ع ت ة و ف ي س م ي ل ك و ا ج ع ل ا ل أ ل ْ س ن ا ذ ا ك ر ة ل ك ل ا أ ر ق م ا ل و ا ع ي ن إ ل ى ي ي ا م ن ل و ج ا ي ع ن َ ا ل و ج و ه ل و ل ا ح ل م ك ل م ي ت ع ْ م ي أ ج ل ي و ل و ل ا ع ف و ك ل م ي ن ب د ت ف ي م ا ع ِ ن د ك أ م ل ي ولو لعفوك ا لم ينبت ق في ما عندك أمل ي أنا ا ل ضجوج عن الأعراض أنت أنا ل ضجوج إليك فلنضجوا هنا بالنظر إلى وجه الكريم الله م ط ه ر قلوب ن ا من النفاق. وَعَمَلَنَا مِنَ ا ل ر ي َ ا ء ِ و َ أ َ ل س ن َ ت َ ن َ ا مِنَ ا ل ْ ك َ د ِ ب ِ و َ أ َْ ي ُ و ن ن َ ا مِنَ الْخِيَانَةِ إ ن َ م َ تَعْلَمُ ق َ ا ئ ِ م َ ة الْأَعْيُنِ وَمَا ت ُ خ ْ ت ِ الصُّدُورُ وَقَفَّ ا ل س َّ ا ئ ِ ل ُ ن َ ب ِ ب َ ا ب ِ ك وَلَا ذَا ا ل ْ م ُ ذ ْ ن ِ ب ُ ن َ ب ِ ج َ ن َ ا ب ِ ك و َ أ َ ف ع َ د و ا ل ْ ح َ ا ج َ ا ت ِ ف َ ق َ ا ت ِ ه ِ م إليك نكس العصاة رؤوس الانتصار بين يديك، إليك نكس العصاة رؤوس الانتصار بين يديك، وانقطعت أجدل ا م ت ص ص ي ن من الاعتدال إليك، وإلي توت السفينة المذنبين على ساحل بحر تامك. كلهم يرجو الجواز إلى ساحة فضلك و ن ع م ئ ك إ ل ه ي امتدت ا ل س ا ئ ل إلى وابل غ ي ن ج و د ك ا ض ط ر ب ت قلوب الخائفين من وعيدك إلى أن قضع المتبرون ك من أبتي جلالك. فخش عن متجبرون لتقوى كمالك ومتاع عن مشتاقون إلى مشاهدة جمالك. ا ل ل ه م ر د ا ل م س ل م ي ن َ إ ل ى أ ب و ا ب م ع ر ف ت ك و ا ه د ق ل و ب ا ل ص ا ل ح ي ن ب ِ أ ن و ا ه ر ح ْ ف ت ك و َ أ د خ ل ن ا ج م ي ع ا ف ي ظ ل ع ف و ك و ر ح م ت ك اللهم أدخلنا فيهم لعفوك ورحمتك إ ل ه ي بأي يد ه ن ل ق ا ك وبأي قدم ن قف بين يدي ك وبأي لسان منطق بين يدي ك وبأي عين من منظر إ ل ي ك وأنت قد علنت سرائيا ر و أنت الذي خلقتما ف ا ل أ ر ه ا م ص و ر ت ن ا ف َ ك َ م َ أ َ ن ع َ م ت َ ع َ ل َ ي ن َ ا ب ِ ا ل إ ِ س ْ ت ن َ ا م ِ ف َ م ُ ن ع َ ل ي ن َ بِطَاعَتِكَ و َ ب ِ ت َ ر ِْ ا ل ْ م َ ع ا ص ِ أ َ ب َ ل َ م ا أ َ د َْ ل ْ ت َ ن َ ا و َ ل ا تَفْضَحْنَا بِثَرَاةِ أَعْمَالِنَا و َ ل ا تَخْذُلْنَا ب ِ ت َ ر ة ِ فَضَائِحِنَا إ ِ ل َ ا ه ِ ي أَعْلَمُ أ َ ن الْكِتَابَ حَوَى ك ُ ل ّ شَيْءٍ حَتَّى النَّظْرَ أعلم أن الكتاب حوى كل شيء حتى النظرة، وأعلم أن الحساب يأتي ويكون حتى على الذرة، وأعلم أن قرأت متى تأسل الذات، مررة وأعلم أن قرأت متى تأسل الذات، الله م ا أ ق ل ع ث ر ت ن ا يوم تقيل ا ل ع ث ر ا اللهم أسع قلوب ا ل ت ا ئ ي ن غيث القبول اللهم أسع قلوب التائبين غيث القبول اللهم ا ط ت بالصالحات أ ع م ا ل ن ا وحقق بفضلك آماننا و ت ه ل ب قلوب بضات سبلنا وأن تحسن في جميع الأحوال أعمالنا يا م ن ق ذ الغضب يا م ن ج ي ا ل أ ل ك يا دائم الإحسان أبقنا ض و ن عفوك و ح ل ا و ت م غ فرتك وارزقنا من ك ر ن ك وجودك ما تقر به عيوننا من رؤيتك في جناتنا ا ل اللهم أهل العباد ج ا ء و ا وحضروا ختم كتابك ج ا ء و ا ك ر ج ن رحمتك ويخافون عذابك فهم ببابك ويقفون وبفنائك متذللون ولرحمتك ر ج و ن ومن عذابك مشقون. و ل ل ي ل ة القدر م ل ت م س و ن و ل ل ي ل ة القدر م ل ت م و ر و ل ر ف ق ت ن بينا في الفرذة ت ا ل أ ح ل ا م طامعون ولنظر ل إلى وجهك الكريم ر ا ج و ن إلهنا أمرتنا ف أ ب ي ن ا و ن ه ي ت ن ا ف ع ص ي ن ا قالت ماك بأفعالنا و ع ص ي ن ا ك بأقوالنا وأحوالنا ولكننا ن ش ه د أن ل ا إلا ه الله وأن محمد رسول الله ف ا ل ل ه م غفلنا ر بكلمة التوحيد س و ا ل ف الإجرام اللهم غفرنا ب كلمة التوحيث و ا ل ك الإجرام واحفظنا في ما بقي من الأمناء اللهم جعل شهر رمضان شاهدا لنا بأداء فروضك ولا تجعلنا من ص ا م و ق ا م وتعب ولم ي ر د ك أ ل ض ل ه ُ م ا ج ع ا ل ْ ح َ ظ َّ ن ِ و َ م ض ا ن ا ل ع ف و َ و ا ل ُْ ف ر ا ن و ا ل ع ِ ق َ ا م ن ا ل ن م ي ر ا ن و َ ل ا ت ج ع ا ل ْ ح ظ ا ن م ن ا ل ص ي ا م ِ ا ل ج و ع و ا ل ع ط ش وَلَا ت ج ع ا ل ْ ح ظ ا ن م ن ا ل ق ي ا م ِ و َ ق ر ا ء ة ا ل ق ُ ر آ ن ا ل ت ع َ ب و ا ل ن َّ ص ب اللهم كما دلنا رمضان فتبتله منا مقبلا ت اللهم كما دعوناك أن تبلغنا رمضان ف ن ج د و ك أن تتسلمو ا منا مقبلا ت اللهم قب لنا م شهر رمضان أو أم إن قضيت أن تجمعنا في رمضان القادم فبارك لنا فيه وإن قضيت ب ق ط ع آ ج ا لنا فجعل ا ح و ض النبي موعدنا وجعل ا الجنة موردا ن وجعل ا الجنة دارنا و ا ج ع ل الحوض النبي موعدنا اللهم ا غفر لحاضرنا و غ ا ئ ر ن ا وذكرنا و ا ن ث ن ا وحينا ومنيتنا اللهم ا غفر لأصحاب الأعداء اللهم ا غفر لأصحاب الحقوق علينا اللهم إنا مرضى و ل ن ا سألنا و أن ن سألك الشفاء لهم وأنت أرحم على من فألذ الشفاء و العافية على أبدان مرضى ا ل م س ل م ي ن اللهم ارحم ج م ي عنا وتمسلم اللهم ارحم جن عنا وتمسلم و َ ا ل ل ه ُ م ا غ ف ر ل ن ا و َ ا ل و ا ل د ي ن َ و َ ض ح َ ن َْ ا ك َ م ا ر َ ب و ن َ ا ص ِ غ ا ر ا أ َ و َ ه ُ م مَنْ عَاشَ م ِ ن ه ُ م ْ ف ي ع َ ف ك َ و َ ن ِ ع ا ئ ِ ت ك و َ م ن م ا ت َ م ن ه م ف َ إ ل َ ى ر ح ْ م َ ت ِ ك َ و َ ج ن ت ِ ك ا ل ل َ ه ُ م َ ن َ و ْ ر ل َُ م ا ل ق د ب و ر وَأَمَّا أ َ ن ْ ز ل َ ع ل ي ه م ُ ا ل ف ُ ص ح َ ة و َ ا ل س ر و و َ ا ل ب َ ا ء و ا ل ن ُّ و ر و َ ض َ ن َ ا ج م ي ع ا إ ِ ذ ا ص ر ن ا إِلَى مَا ص ا ر و ا إ ِ ل ي ه و َ ج م َ ع ْ ن ا ب ِ ه م ف ي ا ل ص َّ ا ل ِ ح ي ن َ فِي أ َ ع ْ ل ى ا ل ِ ل ي و َ ج ْ م َ ع ْ ن َ ا ب ِ ه ِ م م ع َ ا ل ح َ ب ِ ي ب ِ ا ل م ُ ص ط َ ف َ ى فِي أ َ ع ْ ل ى ا ل ْ ج ِ ل اللهم ص ر الإسلام وأعز المسلمين اللهم في هذه الليلة المباركة والأكب ل ك ا ر ى والأعيون ل ك د ا م ة والأبدان بين يديك قائمة نسألك أن تعيد المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين. أوامم أعد المسجد ا ل ح ر ا ى إلى بلاد المسلمين، أورام عليك باليهود ومنها ودهم، وهم َ ل ن ط ع ن ه م سيسا في قامتك القاتل، وهم رمهم رمية تصيب منكم المقاتل، وهم خ ُ ه م ع ا ج ل ا غير آ ج ل اللهم وحص فوفنا اللهم أملك لمتنا اللهم اجمع شملنا اللهم وحص فوفنا اللهم بدل هممنا و فرجا وأحزا ن ن ا فرحا و ش ك ا ت أمي ر جمع وعسرنا يسر اللهم اهد شباب المسلمين اللهم حص شباب المسلمين بزوجات صالحات وحص الفتيات المسلمين بأزواج صالحين ورزق المسلمين ا ل د ر ي ة الطيبة التي تقربها أعينهم اللهم لا تؤتنا ونحن نبرد ولا تخيبنا ونحن نرجو ت اللهم ا جعل ا قتمة مباركة على من فرها وعلى من أ ض ر ه ا وعلى من آمنا على دعائها اللهم أنزل من بركاتها على المرضى في دورهم وعلى أهل القبور في قبورهم وعلى أهل الدور في ديارهم اللهم أعد علينا رمضان أعوام عديدة وأذن ة م د ي د ة اللهم أعد علينا رمضان أ ع و ا م عديدة و أ د م ن ة م د ي د ة اللهم جعل شهدا ا لنا لا شهدا ا علينا اللهم إنا لنبرح لن ن م ك ا ن ن ا حتى ت غ ف ر ذ ن و ب ن ا و ت ت غ و ب ن ا و ت ف ر ج قومنا و ت ق ض ي ح واجنا ئ وتصلح أحوالنا و ت ق ض ي ح واجنا ئ ب ر ح م ت ك يا ر ح م ا ل واحي. م الله م جاد عنا نبينا خير نبيا ن خ ي ر ما جاد ي ت ب ه ن ب ي ا عن دمته ورثوا لنا دعوته ورسالته اللهمك ما آمنا به ولم نروه ف أ ل ق ر ن ا مدخله و ر ز ق ن ا ش ف ا ع ت ه واتبنا حجته مبرورته ق ب ل ا ل م و ت وتقبلنا حجة بروعة قبل الموت وتوبة النصوح قبل الموت وشهادة صادقة عند الموت وجنة وراقة و ع ي م ا و ض و ن ا وملكا كبيرا بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم. ا ل ل ه ُ م ه ؤ ُ ل ا ء ع ب ا د ك ج ا ء و ك ي ر ج و ن ر ح ْ م ت ك ف أ َ ع ط ه م م ن ا ل ْ خ ي ر ف َ و ق م ا ي ر ج و ن و َ ص ر ف ع َ ن ه م م ن ا ل ش َّ ر ف َ و ق م ا ي ح ذ ر و ن ا ل ل ه ُ م إ ن ك أ َ م ر ت ن ا ب د ع ا ئ ك َ ف ق ُ ل ت َ ب ِ ن ي أ س ت ج ب ل ك م و َ ن ح ن ق َ د ع و ن ا ك ك م ا ا م َ ر ت ن ا ف ا س ت ج د ل ن ا ك م ا و َ ع د ت ن ا ه ذ ا ا ل د ُ ع َ ا ء ع َ ل َ ي ك ا ل إ ج ا ب َ ة و َ ه ذ ا ا ل ج َ ه ْ د و َ ع َ ل َ ي ك َ ا ل ت ك ل ا م و َ ل ا ح َ و ْ ل و َ ل ا ق و ة َ إ ل ا ب ا ل ل ه اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ا ل ص ا د ق ي